إذا رائتهم من مكان بعيد اذا رائتهم من مكان بعيد تسمع لها تغيضا وثفيرا واذا القوم منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا بذلك سبورا لا تدعو يوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْقُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْتُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُونَ فَيَقُولُ أَمْ تُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُولَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبْغِيلَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِنْ دُونكَ مِنَ الْأُولِياءِ مِنَ الْأُولِياءِ أَوَلَكِمْ أَسْتَعْتَهُمْ وَأَبَا أَهْمَ حَتَّى نَتُذِكَّرَ حَتَّى الذكر قَوْمًا فقد كذبتمكم بما تقولون فما تستطيعون فما تستطيعون قربوا ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقُهُ عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتخبرون وكان ربك بخيرا